وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترضون يا قوم لا أصل لكم عليه أجرا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم my وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوُ مُجْرِمِينَ <تصفيق> <تصفيق> قَالُوا يَا هُودُ مَا تناب بين التي وَمَا نَحْنُ بِالتَّارِكِ آلِذَاتِنَا عَنْ قولك وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ <تصفح> قول إلا اعتراك بعض آلهة ما بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني أري أمم ما تشركون من دوني، فكيدوني جميعاً ثم. ما لا تضيرون؟ <تصفيق> إني توقعت على الله ربي وربكم. ما من باطن الا الله واخذ بناصيته ان نعرب على صراط مستقيم فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُونَ ربی قوما ضیركم ولا تضرونه شیئا این ربی علا كل شیئ حفیق ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمرك اشبعوا في هذه الدنيا لعنتا ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ألا بعدا لعاد قوم وإلى فمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم لا إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم متوبویلی. این رب قریب مجيب. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَا نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد قال يا قوم ارعيتم إن كنت على بينة من ربي و وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته وَمَا تَزِيدُونَنِي ظَيْرَ تَخْسِيرٍ لا قت الله لكم آياتا فذروها تأكل في, أرض الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ذاركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا الصَّالِحُونَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَ نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يوم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صيحت فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاء نائبرا يما بالبشرا قالوا سلاما قال سلام فما لنا بثان جاء بعجل حنيذ فلما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 سُبْحَانَ <تصفيق> قَيْعُوب قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَعْلَدُ وَأَنعُزُ وَهَذَا بَعْلِي شيء خ ان هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت اینه حميد مجید فلما ذهب عن إبراهیم روع وجاءت غلبش يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أول قد جاء أمر ربك، و إنهم آتيهم عذاب غير مردون وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُطَنْسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء واناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق قُو وَإِنَّكَ لَتَعَلَّمُ مَا نُرِيدُ قَال لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قول وَاتَّن أَوْآو إِلَاهُ كُنْ شَدِيد قَالُوا يَا لُوط إِنَّا رُسُلُ رَبِّ بِكَ لِي يَصِلُ إلَيْكُمْ فَأَسْرِبِ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا <تصفيق> مُرَأَتَكَ <تصفيق> <تصفيق> إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء وَلَمَّا جَاء وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَرَضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّهَا وما هي من الظالمين بواعيد صدق الله العظيم